بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنحمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير منون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويمصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن ولا تطع كل حلاف مهيم هماذ مشاء بنميم من مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبني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 ألا يدخلنها اليوم عليكم مثكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لطالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على ذحض يتلاوهون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راهبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يحلمون إن للمستقين عند ربهم جنة 117. أفنجعل المسلمين كالمجرمين 118. ما لكم كيف تحكمون 119. أم لكم كتاب فيه تدرسون 110. إن لكم فيه لما تخيرون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 فاصدد لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناذى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين